السلام عليكم ورحمه <تصفيق> الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى نحمد الله ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شرور اعمالنا الله تعالى في مرضاتنا ويوفقنا الى الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وَاللَّهُمَّ لَيْعِمْ لَنَا إِنَّا مَا عَدْ إِنْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ثم بعد إخوة في الله شاء الله كما قلنا هم من جفلين سوف نتحدث عن قصص القرآن ورازمنا نخوض في الله مواصل الحديث عن قصة خلق آدم عليه السلام عن قصة آدم عليه السلام تكلمنا عن مقدمة للقصص القرآن ثم تكلمنا عن قصة الاستخلاف قصة خلق الله عز وإلا لآدم عليه السلام خلق حواء ثم تابنا الحديث إخوتي في الله ومعنى درس اليوم قصة الأتل من الشجر وقلنا إخوتي في الله ينبغينا في دروس القصص القرآني كل أن هذه الدروس إن شاء الله سوف يستمع معنا أكثر من عام وبذل الإنسان سوف يرى من الفوائد والعب والعبا والعظاق من هذه الدروس ما لا يخطو له على بات فنحتاج إلى صبر وإلى رجال المهم يا أخوة كما قلنا من دراسة القصص القرآني إنما هو العبرة والعضة قال ربنا عز وجل لقد كان في قصصهم العبرة بأولد ألبان الشيخ حتى نعرف القصص سيدنا آدم ونقول إن شاء الله ربنا خلق سيدنا آدم ما هي صورة ما هي كيفية التي خلقه الأولى ليس هذا المقصد كان في ولا قصص ونحن هي الشيخ حتى نقصد البقرة قصد أصحاب الكاهن ونقضيها على هذا الماء إنما الأمر إخوة نضاره على العبرة والعبرة ولذلك المفروض يكون لحد معه ورقة لحاجة يكتب الدروس والفوائد التي نخرج بها من قصص القرآن يعني مثلاً من الدروس اللي خدناها في الدروس الماضية أنه لا يجوز القياس مع وجود النص فعشي قياس ووجود إيه؟ وجود نص خدناها من فين؟ من آدم من إبليس عندما أمره الله عجل أن يسجد لآدم أول من قاس وأعمل عقله وقدموا على كلام الله عز وجل كان إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيل يعني إبليس بعقل فاسد قاسب أن النار أفضل من التين ومع فلهذا لا يجوز للفاضل أن يسجد للمفضول فأول من قدم عقله على كلام ربه عز وجل كميل كان إبليس لذلك إخوة لجت هذا مع النص في عندك نص قال الله عز وجل كلم الله يتحني إن اجتهد فهذه تجتهد إذا كان لموجة نص لكن في المسألة نص صريح وطابع فضعي الدلالة يقول له والله إذا أنا أعمل عقلي إذا أنت إمامك مين؟ أنت إمامك إبليس وذلك يا أخوة قلنا شوف الأول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس فمن قدم عقله على كلام ربه فإمامه إبليس شوف الآن أعطي التلفزيور في مثلا سد المكيف بينتسب للعلم مهما بلغ قدره وعلم تعرفه دائما من هذا امام ابليس من الدروس يا اخوه والعبر التي ايضا اخذناها من قصص القران باب سد الذرائع باب سد الذرائع ان ربنا تبارك وتعالى في اسباب يا كل عمل يؤدي لنتيجه انا جائع ماذا أفعل ايه السبب لان الانسان يطفئ هذا الجوع أن تاكل فكل سبب أدّي لنتيجة فإننا قلنا ما بسد الزرائع ده أخذناه من فين؟ خذناه من قول المولى تبارك وتعالى لآدم عليه السلام ولا تقرب هذه الشجر قلنا معنى ولا تقرب يعني ولا تأكلة طيب لماذا ربنا قال لآدم عليه السلام ولا تقربة ولم يقل ولا, ولا تأكلة ولغاً عشان تعرف دقاء على كدام التأصيلة في الشرق ما بسد الزرائع إن المولى تبارك وتعالى إذا حرم علينا شيء حرم الأسباب التي تؤدي إليه ولو لم يحرم الأسباب لكان هذا إخوة في الله مدعه أن يقع الإنسان في الذنب مدعه أن تقع في الذنب ظالم أن الوسيلة ليس محرمة يقول لما تقع في الذنب ليس لديه لهم لذلك في الذنب يا إخوة ربنا قال في آلم وقال ولا تزنوا طب قال ماذا قال ولا تقربوا الذنب فربنا حرم الزينه حرم كل الأسباب التي تؤدي اليه المصافحه الاختلاط الخلوه الكلام مع المره الاجنبيه بدون فائبة كل هذا اخره في الله ايه يؤدي الى سريعه اعراض ومفازات تغلق هذا الباب ايضا قلنا ان المولى تبارك وتعالى عندما حرم علينا الخمر هل قالوا ان تشربوا الخمر لانها رخمه ومريسه للعصاب والازلام وريس من عمل الشيطان فاجتنبوه اسمعوا اجتنبوه وان انت في جانب والخمره ايه في جانب اخر لا تبيع ولا تشتري ولا تساعد ولا تكتب ولا تشهد ولا, ولا تفعل أي أمر من الامور فهذه يا اخوتي هذه القوده هذه قاعده اخوه دل عليها الشرع زي ابن القيم في كتاب اعلام الواقعين ذكر اكثر او ذكر 99 دليل قال وقتفيت بهذه الادله تيمنا بكتاب الله تيمنا باسماء الله العظمى والا فالادله اعظم بكثير من هذا ودلنا على ذكرنا امثله كثير ايضا بيخذي بيها كنا من الفوائد معرفه مداخل الشيطان الى النفس البشريه الشيطان كيف يدخل الى النفس كنا يدخل ايه اخرى الى النفس شوف كده من طريق ايه ان يسمى المحرمات باسماء محببه هي شجره ربنا قالها سيدنا ادم قال له على شجره الخلد تشجرة المعصية يسميها إيه؟ تشجرة الخط وضربنا على ذلك أمثلة كل نتاجة ليه؟ الأهل يسمي الخمر يسميها إيه؟ مش هتلا تشتري إزازة يقول الله مكتوب عن هذا زجاجة خمر هات يابن زجاجة خمر خلنشرة لا أشيطان ما ماشي هاجي جدا أقول لك أن انت الخ... لا ده لازم إيه؟ لزيينك البقلاء لهم ثم لأغوينهم أجمعين يبقى التزين الأول وبعد كده ليه؟ وبعد كده الإغواء يبقى يجي المحرمات يقول لك الخام اللي تسميها وسكي يسميها حشيش مثلا يسميها بنجو أي حاجة أي اسم يبقى, يبقى هذا يسمي الربا يسميها فوائد التبرد والصفود ده يبقى فاني ودون نجوم روح نادي واحد يتكلم في ريك دون دون ناس بيؤدوا رسالة واجع النقيد الأشياء المباحة يجي مثلا الحجاب ده شاب ملتزم أعرفش مندى متخلف ورجعي وإنسان يعني ماذا يعيش يا ابني كده و... ها؟ مش مدربح فطوع يبقى الأمر إيه؟ يبقى الأمر هذا إخوة تصل بك لأمر قلنا أيضا أنه يدخل إلى النفس من أحب الأشياء إليها قلنا أخوانا إن المولى تبارك وتعالى أعطى إبليس لما أراد قال المولى تبارك وتعالى فأنظرني إلى يوم يبعثون ربنا ندهن المعدات والأجهزة كلها التي يستخدمها فين في فين الإغواء لذلك قال, قال ربي بما اغويتني وربنا اغوى ابليس ربنا أغوى إبليس أي بما اعطيتني من اساليب الاغواء دي دلوقتي يستخدم النت يستخدم الاخمار الصناعيه يستخدم الدش كل ما تتخيله من اساليب الاغواء عنده طب هل ربنا سابنا كده عرضه للشياطين ولا لا ده في المخابره اعطانا امر اخر الا هو ايه انه سيغفر لها طالما أرواحنا في أبدان لم تصل الأمر متسويق طيب الشيطان يعرف إزاي أنا بحب الأمر ده مثلا قلنا قلنا إن أسريب لك أعطاه العز وجل النبيس يشم من نفسي البشري. يدخل كده نفسك وزي إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فيوعد معك كده يعلم ما تحب نفسك تحب نساء دخلك من هذا ليه ويعرف الباب الذي يدخل إليه تماما لذا اكتنعرف انت أمراض نفسك أنا ضعيف بالنسبة لي أمام النساء ماذا أفعل؟ بحيط ياخد استنب هذا الجانب لأن هذا هو المدخل الذي سأدخل الشرال من. منه واحد بيحب المال يدخله من هذا الباب تعامل غمض عينك كده وعدي الصفقة دي بس كده عشان تنتهي القضية بالنسبة لي واحد بيحب المنصب والكرسي دس على كل الناس إلى أن تصد يبا يدخل إلى النفس من خلال أحب الأشعر درسي لهم يقرأ قصة للأكل من الشجر المولى تبارك وتعالى عندما قص لنا ما حدث بين آدم وابنيس عليه السلام خلال أن آدم عليه السلام أكل من الشجر فقال رب الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم قبله فنسيا ولم نجد له عزم وقال في وعصى آدم ربه فغور يبا ربنا وليه قد عهدنا إلى آدم قبل فناسي في قراءة فناسي كل آية وعصى آدم ربه فغور المشكلة يا أخوة فيه في كلمة فنسي لأن نسي في اللغة العربية لها معنية لها لا معنى فقد تأتي نسل بمعنى الطرب ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي أي ترك أمر ربه ولم نجد له عزما أي لم نجد له صبرا على الوفاء بما أمره الله عز وجل ولذلك المولى تبرك على كما في قولي لذلك اتتك اياتنا فنسيتها نسيتها يعني يعني تركت تركت امر الله عز وجل هذه الايه اخوه والاي الاخرى عصى ادم ربه فغوى من بمعنى ترك والاي الاخرى عصى لا نجد تعارض لأن ناسية عندما يقول بمعنى تركة يبقى دي معصية ولاية الثانية بتقول وعصى آدم يبقى الترك معصية ولاية الثانية برضو بقيت اني ايه ادم عصى ربه وتبارك وتعالى هذا اخوة القول ليس في لخلاف يعني فيش مش فيش فيه لابل ايش كال في التفسير الثاني أن تفسّر نسيا بالنسيّة الذي هو ضد الذكر نسيّة يعني لم يتذكّر فهذه عملت إشكال فيه؟ قالوا أن آدم عليه السلام نسيّة والنسيّة هو ضد الذكر طيب كيف يُعدّ هذا النسيّة مع وَرَبِّنَا فِي الْآخِرُ وَعَصََ آدَمُ رَبَّهُ كَغَوَرُ يبقى النسان هذا المفهوض النسان لا يُآخَد إيه؟ لا يُآخَد عليه صحيحك يا أخو؟ في إشكال نقول يا أخوة هذا لا إشكال لو فصرنا ناسيا بمعنى تركة هذه لا إشكال فيه وفصرنا بمعنى النسان له ضد ذكر أيضا لا إشكال فيه لأن يا عدم المؤاخذة على النسيان هذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمم السابقة كانت تؤاخذ على النسيان فالإنسان ينسى يحاسب على هذا الأمر لذلك يخذ الأمور التي رفعها الله عز وجل عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لسن عدم المؤاخذة لكن يا إخوة بالنسبة للنسيان نأتي مثلا لتشريعات من كان, كان قبلنا لتعلم نعمة الله عز وجل عليك في الإسلام أنك مسلم لأن كما كنا أخوة في الأمم الرجل منهم إذا ارتكب معصية بالله يصبح وقد كتب على باب بيته الذم الذي اقترفه والكفار راعد تسمع أفلام كل الليل طالت يقعد معانا في المسجد تصحى فضيحة الصبيرة نكتوب على الباب فلان فلان سمع مسلسلين وربع أفلام وكنت بشاهد أفلام يعني وحشة كل اللي انت عملتو معي وكفرت الموضوع بكذا وكذا كل الجيران والناس والعبايب تتفضح فده طبعا شوف يا إخوة ستر ربنا علينا رحمة الله عزيزي لأن والله يا إخوة شوف كده كده أحد السلف يقول والله لو جاند الذنب رائحة ما استطاع أحد أنه جالس لأن كلنا كده بس بس ستر ربنا كبارك وتعالى علينا لأننا كلنا ذو خطأ فنشوف رحمة الله عزيزي لعلي كم في الأمم السابقة لو إن إنسان أصاب ثوبه نجاسة ماذا يحدث قلو مكان النجاسة لسه جايب لك جلابيه جديده اول لبسه وانت ماشي في الشارع هذا الثوب الاجاص نقول لك اعمل ايه لسه جديده قص المكان اللي تمشي بيها كده ايه مزق هذا ورفع عن امه النبي صلى الله عليه وسلم بان يصير اخول بما اراد ان يتوب الله تبارك وتعالى ماذا تندى قفقت له انفسه عشان تقبل التوبه مش تدفع لك بس تقول يا رب انا لا ده تاخذ النفس حتى تقبل التوبة لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا رفع عنا هذا طيب ما الدليل أن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ولازم يخلنا نعرف أمر الله عز وجل رفع النسيان عن هذه الأمة لكن ايه التبعات تلزمك تبعات الفعل تلزمك يعني واحد قاعد يصطرد مثلاً حمام وهو يصطرد ينشر كده على حمام بص الواحد يطلع فجأة ديك راح جريه هل هو يحافظ يأثم لأن هذا هو وقع خطأنا لكن التابعات ايه؟ لازم يتفادي وإيش علينا أن نقع على الخطأ والنزالي لا يبا تلزمك ايه؟ جبت مثلا بدل ما تموته أعطيه عين تدفع الدين تدفع ليه الدين. خلاص إخوة طيب. ما الدليل أن المورة تبارك وتعالى تجوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان الدليل الأول قال الله تعالى ربنا لا تآخذنا ان نسينا أو أخطأنا هذا إخوة دعاء الدعاء ده يقبل أو لا يقبل وربيت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قد فعلت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي ابي <الهدي. تصفيق> هذا من الامور التي ايه, إيه؟ رفع عن هذه الايه عن هذه الأمور. الدليل الثاني ما ثبت في معجب الطبراني الكبير من حديث ابن عباس والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح حسنه الألباني في إراء الغليل يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي تجاوز لمن؟ لأمتي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليك يبقى الخطأ والنسيان والإكرار ما تدلع لأن أكراه الأمة لا تؤخذ به أيضا يخذ في الله ما ورد في مصدرك الحاكم وابن الحبان في الصحيح من حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب حصل القصة إخوة من الرجلين مروا على قرية هذه القرية عندهم صنم لا يدوز هذا الصنم رجل إلا ويقرد لهذا الصنم شيئا فمر الأول قالوا له أقرب شيئا إذبح قربان لهذا الصدق قال لا أجل شيئا أقربه فقالوا له أقرب ولو ذبابا ذبابا؟ ذبابا طيرة يعني؟ طيرة؟ عش الزبابة باسع عليك لا <تصفيق> ذبابا هو يعرف أن يفسر <تصفيق> لك الإخوة <جديد. تصفيق> عرفت خلاص؟ الزباب اللي منهش لا يقول الزباب اقول الزباب الزباب تدخلوا الله الزباب واحد تدخلوا الله عشان انتبه القربار بس شركة بالله عزمه فقال لا أصل لأسل عجل شانا ألو قرب وله ثاني ألو قرب لا ما كنتوا الوقرب من غير شيء فقتلوا فدخل جيء يبقى الإكره الحالي خاص بمين؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يا إخوة أني شاهدت حديث النخلاة من أرد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلت يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه ألا تضع الله لنا ألا تستنصر لنا؟ قال إن من كان قبلكم كان يؤتر رجل يحفر حفرة في الأرض يوضع فيها ويؤتى بالمنشار فوق رأسه فيجعل ثرقتين شوفوا يقول المقدار التمسك من دي. يُجعل فرقتين وينشط بأمشاط الحديث ما دون لحمه وعظمه ما يصرفه ذلك عن دينه الذي نفسه جاله لو كلمان الله هذا الأمر حتى يسير الراكل من صنعات إلى موت لا يخاف إلا الله وإذيئب على من من الأولاد إنهم قوموا شوف يؤتب المنشاط ورأسه كده ويشقه نصيره وينشط بأمشاط الحديث ما لحمه وعظمه لا يتخلى عن دينه لماذا؟ لأن هذا الأخوة ليس هذا العمق إنما هو لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أنت لو كرهت على الكفر وقلت نطقت بكلمة الكفر أو فعلت فعل الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان هل تعاقب؟ لبالا تعاقب ولذلك دين المجيس سيد بن ياسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي مكاء مريرا برسول الله يطلب منه يقع في الإشتبال الرسول الله عليه وسلم النبي كفر الرسول قال كيف قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان قال إن عادوا فعود إن عادوا فعود يبا يا أخو هذا إيه؟ بذلك نزق إلا من أكره وقلبه ومطمئنهم؟ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر قال من قلبك يرفض هذا؟ يجوز عند شدة التعديل والأرض إنسان يقبل هذا ليه؟ يقول كلمة الكفر ولا يؤخذ إيه؟ علي حلاص يا أخوة؟ ومعنا قصة أصحاب الأخوة أيها كالؤتر الرجل أقل فلا بدنا تمسك بديل فيرقى بين الفليل في, في الأخ ديل الذي صنعه وهذا أخوة من رحمة الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه إشكال في الآية؟ بلا إشكال هذا خاص من أمة النبي صلى الله عليه وسلم راسعكم؟ طيب معنا أخوة أمر آخر أن المتأمن في الحوال الذي ظهر بينها المولى عز وجل وآله القرار الذي نض بين ادم وابليس يستنتج امر اخذ غير جدا هذا الامر ان المولى تبارك وتعالى اسكن ادم عليه السلام الجنه صح كده ووعى له المولى تبارك وتعالى بدوام المعيشه دوام عيشه عليه في في الايه وألغى بإخوتي في الله وعده بدوام الحال وانتظام المعيشة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعب وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى صحيح كده يبقى وعده الله عز وجل بدوام الراحة أو استمر الراحة ودوام الايه انتظام المعيشة ودواب الراحة طيب وإبليس لما وعد آدم عليه السلام وعده بأمرين برضو دواب النعيم الذي في الجنة وأيضا استقرار المعيشة يضم نفسي نفس الأمرين خلاص يا إخوة هل أدلك على شجرة الخل ودوام الحالة وملك الله يبنى قد يستقرر ليه المعيشة ثم يا إخوة في أمر غريب أن المورة تبارك وتعالى علق الأمر دوام الراحة وانتظام المعيشة لا تأمل وإبليس دوام الراحة وانتظام المعيشة وكل شو معنى العزبة دي؟ يبقى ربنا توارك وتعالى وعد آدم دوام الراحل انتظام المعيشة لا تأكل معلق داع العالم لأكل وابليس وعد أدلك على شجرة الخلف اهو؟ وملكة دوام الراحل انتظام المعيشة بشرط الكل وأيضاً إخوتي في الله إن المولى تبارك وتعالى عندما أسكن آدم الجنة أعلمه أن إبليس هذا هو علو الله إن هذا عدو لكن ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشكر هل ما وربنا عز وجل لما خرق آدم علمه الأسماء لما آدم الأسماء كلها كيف إخوتي في الله عليه السلام مع كثرة علمه ووجحان عقله ومع ذلك يطلق أمر ربه عز وجل يطلق أمر إبليس ماذا تأمر غريب يا إخوة موجحان العقل وكثرة العلم قوة الدليل ومع ذلك يأخذ يأفر. لذلك يأخذ قال العلماء في هذه المسألة هذه قصة عجيبة تحتاج إلى تأمل تأجي لإيه؟ إلى تأمل كده قول الله تبارك وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة من من منه وفضل الشيطان بديك تنفق وليخلي بلك وراك عيامك أمر على أدو وربنا توارك وتعالى وعدك بالإخلاف والعطاء الكثير من نطيع يا إخوة نحن نترك أمر ربنا سبحانه وتعالى ونتبع أمر الشيطان مع النفس الوعدي الوعدي من الله ودوعد من من الشيطان قال العلماء يا إخوة هذا التنبيه إلى أن قضاء الله عز وجل لا دافع له ولا مانع مهما كان الدليل في غاية الضرور وفي غاية القرآن عليك أن تغطر بنفسك ولا بعلمك أقول الله لكم رب العصم عشان أن أبس بطل العلم الشر ما عصمك الله إلا بتوفيق الله إلىك لأنه يمكن أن يكون الدليل في غاية القوة وفي غاية الضهور ومع ذلك تقع ولذلك أهل الجنة عندما دخل الجنة ماذا قالوا الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدان الله وزكت بسأ ربنا في كل صرع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم والضالي مهما كان الدليل في غاية القوة في غاية الوضوح مع ذلك الإنسان قد يسقط لماذا؟ لأن الله عز وجل قدرها فقضاء الله عز وجل لا راد لقضائه ولذلك إخوة شوف كده عغلاب العباس رضي الله عنه كم بفصة في صورة النم تفقد الطير فقال ماريا لا أرهده لأن كان من الغائم المؤمن كان في رجل قاعد. عند ابن عباس اسمه نافع ابن الأزرخ نافع ابن الأزرخ ده من الخارج قاعد عند ابن عباس يعمل إيه؟ تعلم؟ هو قاعدنا الصراطه كده قاعد يستنى ابن عباس وإليه يحاية ومشنع بيه خلاص؟ فنافع ابن الأزرخ جالس مجلس ابن عباس وهو يفصل في هذه الآية فبيقول أني لما سليمان عليه السلام ضمي الهدود إلى مملكتي الهدود قال لآدم عليه السلام ويعرض نفسه على سليماني قال له ده أنا ليه فائد أيه فائدة لكي هدود وانت يعني الهدود أقول له كام كله على بعض ما يمشي بتنجرة نعم الهدود شوه بكير ما شك مدوث يا شيخي الهدود فيما كونت الوقت ما ما شكوش خالصا ها عندكم وانتوا يشوف حاجة هين ما شوف الشمس هين شوف الشمس ولا هنا شوف الشمس ولا الغمر شوف هدو دي خلاص يا إخوة يبقى معانا ايه فبقول له فلوده ده صغير فبقول لي زيدنا آدم أنا أستطيع أن أرى الماء أنا أستطيع أن أرى الماء في تخوم الأرض تخوم الأرض بطن الأرضي عنده القدرة ويوجود المكان ده فيه مية يعفل إلى لا مجلسة ولا, ولا عالم في الجروجين فهل المهمة طبعاً ايه؟ أول ما سمع نافع هذا الكلام وقف قولوا يا ابن عبارس أتزعم أن الهضو يرى ماء في تخوم الأرض يصبيانه يجعلون له الحبتة خلاص في الشرق ويغطونها بالرمج ويقع فيها مع ذلك أنه شاف المية مشوفش الحبة اللي مشوفش اللي حليجيش جاهزة ايه خلاص مشوفش الفخ اللي عملوه أطفال الصغار له يعقول يعني كلامك ده ما يخش عطر عندنا طفل صغير عايز يصد الهدو يعمل له ايه بطول حباء ويحطي له ايه عارف فخ عندنا حديد ايه او جرن بيمسك الحبات اللي بتتقفل عليه زي المصيده بتاعه الفقر خلاص فبيقول له انت بتقول لو يشوف الميه ولا الطفل بيحط الحبات ويغطيه شويه تراب ليه ما يشوفش الفخ اللي معمول له. ومع ذلك يقع ويصطاد الهده يبقى ده كلام غير منطقي فابن عباس قال له يا نافع والله لولا أن يقول الناس أنك رددت على ابن عباس ما أجبتك يعني لهواني السؤال للأصل لأن السؤال يعني يسكي هذا ليس السؤال ليه؟ يسكي فقال اعلم يا نافع أنه إذا جاء القدر ذهب الحذر وعمل البصر نعم نعم أصيخون؟ نعم يعني السبب هذا من القدر السبب هذا من, من القدر يعني مثلا واحد نزل يجري من البيت مجرد ما يطالع من البيت فرحة عربية خلطيتها فهي يقول لك لو هتأخر بس يعني ثانية واحدة كانش حصل للموضوع ده قوله ده انت ده كلام اصلع اقرع لا. لا دليل له هو لازم ينزل سريعا عشان ايه عشان تخبطه بس وذلك يا اخوة انت ايه ولا تقول لو كان كده لك قدر الله او قضى الله وما شاء فعل ده لو انا مش الرصيف طب ما هتطلع لك العربيه على الرصيف تاخدك تحت ثاني خلاص يا اخوان الانسان ياخذ بالاسباب تاخذ بالاسباب لكن ان اصابك مكروه فان هذا قضاء الله عز وجل واخد وراك يفسحه والواحد من اوراد خبرته ولو في البيت برضو كان سيموت <تصفيق> وقاعد في البيت برضو إيه؟ برضو لأن هذا قدر في أخوة السبب السبب هذا من السبب هذا من القدر أنا عليه السلام مع شدة في ورجحان عقل ومع ذلك لابد أن يقع هذا إيه؟ هذا الأمر خلاص إخوة يبدو أن الله عز وجل أمرا فلا رد لقضائه فتعرف أن هذا الأمر وقع بتجبير الله تبارك وقع في الله وقع لحكمة الحكمة التي تعرفها النهارة التي تعرفها بكرة وهذا بكرة ده حسب يبال العبد ربه توارجه وتعالى خلاص إخوة طيب ثم بعد ذلك تعلمنا كم فائدة دلوقتي تعلمنا كم فائدة فائدة الأولى كما قلنا ولقد عهدنا إلى آدم قبله فناسي ناسي إليها معنى تركة أو إنسان هو ضد طيب هل آدم عليه السلام نسيه كيف يعاقب مع أنه ناسي؟ قلنا أن النساء هذا لا تؤخذ به من؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم لفي الأمم السابقة تؤخذ به الدليل ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله عز وجل قد فعال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز الأمة عن الخطر والنساء وما استكره عليه الدليل الثاني أو المعلومة الثانية أن الأسباب إخوة من القذر أن السبب من القذر يقول شو الله دعنا عشان علمي نجوت لا ما نجوت إلا بتوفيق الله عز وجل خلاص الأمر الثالث يقول عصمة الأنبياء زي إحنا بقول إن الأنبياء المعصومين وتقول إن آدم عليه السلام وعصا ومعصيهم آدم ربه فغوا الأنبياء معصوم هذا عصوا آدم ربه آدم صريحة وَعَصَى آذَمْ وَرَبَّهُ فَقَرْهُ عارف يا أخي على السؤال ده؟ كين موعدة بس لكن للأسف ما دليل تقول له وَعَصَى قُلْدَ قَبْلِ يكون نبياً قبل أن يكون نبياً يبقى, يبقى كده الأمر يبقى الموضوع انتهى يقول له لا لكن هذا الدليل يا إخوة كما كنا بداية الدروس لن نعتمد إلا على من صح فنقول هذا الكلام وانت يقبل لكن ليس عليه جنب ليس ننم الكتاب ولاية ولا سنة عم. فنكون بإخوة في النبي لأن يصفاق أبنى خليفة نعم خليفة. إن أن يكون نبيا لا يا أخي أخي من نقول ما هو النبي ده تعنا رسول صلى الله عليه وسلم في المرحلة قبل البعثة وبعد البعثة إن الله أخطتها لأن الله أخطتها لأبنى محمد أسفاهم أن يكونوا أبنى لكن حياة النبي لا حياة النبي تنقسم إلى قبل البعثة وبعد البعث فقبل البعث هل يصدر منه خطا وبعد البعث هل يصدر منه ده اللي احنا هنفصل خلاص سجل يا محمد بالنظر الى حياه الانبياء تنقسم الى اربعه اقسام حياه الانبياء تنقسم الى اربعه اقسام القسم باب الاعتقاد بتتكلم <تسجيل> كلام يعني ما حدش معلش لا تضايق حرام عليك لا ان شاء الله مين انا بتاع لا اد حكم عليك انت مش احنا ما انت تفهم ما تقعد <تسجيل> تسمع ما بتقعد تسمع التحليل انت بتاع كوره وبتاع أم انا والله بس يا سيدي ها اما اسمعني بعد ما اخلص التاس لو فهمتش اسيب بس لما اشوف بعد ما طليق نعم ألم؟ نعم نعم نعم نكش ألم حدي خلّم مع ألم يدينا أخلا أخلا أخلا أخلا أخلا مصري خلّن عن قصة الحياة اللبس وصلّة كيزوا معنا ووالي كلام ده مهم جدا حياة الأنبياء أخوة نقصي باب الاعتقاد البقية الثاني الأمانة والتبليد أمانة والتنمين الثالث الفتية والأحكام الرابع سيرتهم وأفعالهم فتية والأحكام سيرتهم وأفعالهم سيرتهم وأفعال محمد المباب الأول يا محمد الاعتقاد الاعتقاد اللي هو الغيبيات يعني لما النبي مثلا عن الله عز وجل عن الملائكة، عن اليوم الآخر، عن الجنة، عن النار، ده اسم الغيبيات كل ما غاب عن حواسنا، فهذا إخوتي في الله، إجماع العلماء على أن الأنبياء معصومون في هذا الباب في, في باب الاعتقاد أن الأنبياء معصومون من الذلل في باب الاعتقاد ليه يا اخوانا معصومين في باب الاعتقاد؟ نبي عشان الواحد يسوم امم عشان الاعتقاد فعندما يكون هناك خلل في الاعتقاد بدا قد في النبي هذا قدح فين؟ في النبيه فلا يجوز انبي اخوه زلل في, في باب الاعتقاد خلاص ازاي تيجي واحد يقول لك ده ده عن ابراهيم عليه السلام فلما راى كوكبا قال هذا ربي ده يمكن بيشك في ربي سبحانه وتعالى ربنا قال لقد اتينا ابراهيم رشدَه من قبل كنا به عالما طب يقولوا هذا ربي انما هو لاقامه الحجه عليه مناظره يعني شوف ربنا ولا قد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالما فرا سيخوى يبقى في زلل في باب الاعتقاد مستحيل اصحى وقال الله عز وجل ان هي اصلا خلاص طيب الامر الثاني في التبليغ في التبليغ الله عز وجل قال ارسل الانبياء لايه دي لو كان النبي النبي ممكن يزل ويخطر في باب البلاغ والتبليغ فهذا ليس رسول هذا ليس, هذا ليس رسولي أيضاً الإجماع على أن الله عصمه في باب التبليغ ونزلك أخو في من حديث مصروق بن الأشجع وهو من أئمة التابعين قال دخلت على عائشة رضي الله عنه وقلت يا أمتا هذراء محمد ربه صلى الله عليه وسلم فقالت يا مصروق لقد قفى شاعري مما قلت معنا قف عن ايه وقف رأس شاب شاعر من هذا الكريم يا مصروق من حدثك بثلاث فقد أعظم على الله الفري الفري يعني الكذب والاختراع على الله عز وجل من حدثك أن محمد مرأى ربه فقد أعظم على الله الفري والله عز وجل يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القبيل الكلام نحن نتكلمنا عنه في أسول السنة فصلناه تفصيل الكتاب لأن قالت لم يرى بس أثبت الرؤية وقلنا من رأى من قال بأنه رأى أثبت الرؤية القلبية ومن نفى نفى الرؤية بالعين رأسي إخوه طيب الثانية قالت من حدثة أن محمد إن كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفن وقلت لأنه يستدل فيها هو من حدثك أن محمد كتم شيئاً من الرسالة فقد أعظم الله في الياه الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس ولأن يا أخوة لو النبي كان يكتم لكان كتم قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه صح كذا أخوانا؟ الآية دي بإجمعنا لما أنها في النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لو النبح يخفي شيء يقولك نخفي هذه الآية لكنه مبلغ عن ما أنزل إليك من ربك رأسي إخوة يبقى هذا الشاهد نذكر الثالثة إتمامة للفائدة قالت ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفئة مش الرسول مش, مش ولي واني تقول ده فلان فلان بيعرف الغيب ولا بروح مثلا نضرب الوادع من حدث كأن رسوله فما بعد النبي لا يمكن من حدث كأن محمد يعلم ما في غدل الحديث في الصحيحينهم فقد أعظم على الله في الإفتار بيكذب على الله عز وجل لماذا قالت لأن الله عز وجل يقول كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعون أيانا ولا يعلم غيب إلا مين إلا المولاة هو المتعب إخوة الأنبياء في باب العقيدة معصومون ينذلل الخطأ باب التبليغ معصومون أي بقي معنى إيه ثالثة يا محمد إله الأحكام والفتة الأحكام والفتة يا إخوتي في الله يعني يأتي الراجب يسأل الرسول سؤال ما حكمك هم؟ يأتي النبي يفتين النبي الهادي الفتوى التي افتى بها النبي هذه اليست وحي ودين تعب الله تعالى به دي تعب الله تعالى به فالفتوى اخوتي في الله هذا من ايه ايضا معصومون في الاحكام والفتوى ما في شيء يوقع في ايه في فتوى لا فيها امر من الايه ديكم ولا واقع ينزل وحي واضح ويصور خلاص يا اخوان يعني طبعا لما تيجي تسمع كده كلام الزبالات أهل الأرض اللي هم مين؟ اليهود الزبالات أهل الأرض أحقر الخلق يسمع كده كلامه وإنك ده النبي الله نوت والله كلام يعني شيء منه الولدان ده النبي الله نوت زنى بابنتين وسيدنا نوح شير بالخمر وقالع ودومه وولده شفوه يعني أمور الأنبياء عنده وسيدنا نوح سير, سير بعض الأموال وهو خرج من بلد إسرائيل شوف الزبالات الخلق ماذا يدعو على الأنبياء؟ ماذا يدعو على الأنبياء؟ خلاص يا إخوة؟ يبقى معنا ثلاثة أواب المنطبع عاصمة الأنبياء فيهم عن الزلل والخطأ في أي مجال من هذه المجالات لغاية كده قلنا زينا معرفة بقول أنتو كادو صعب في حد مش فاهم الأمر الرابع يا أخوة سيرة النبي أفعال قسم العلماء سيرة النبي باعتبار النبوة إلى قسمين قسم العلماء سيرة النبي باعتبار النبوة إلى قسمين قبل النبوة وبعد النبوة قبل أن يكون نبياً وبعد أن يكون نبياً وقسموا الذنوب إلى صغائق وكبائر تعرف التقسيمين دونهم قبل البعثة وبعد البعثة والذنوب إلى صغائق وكبائر قالوا الله عز وجل عصم الأنبياء من الكبائر بعد البعثة لبإجمع لابد اجماع يبقى النبي معصوم من الكبائر بعد الايه طيب قبل البعثه بالنسبه للكبائر قبل البعثه بعد البعثه عصمه من الكبائر بعد البعثه معصوم من الكبائر قبل البعثه على قولين أنا أقول لك قولي ليه؟ عشان لما تروح تفتش و تنكوش يعني إيه؟ الرجل ده ميدلس أقول الكلام لا، هتروح تجد الكلام هذا موجود فقال وأخذك بالنسبة لكبالة قابل البعثة منهم من, من قال تقع ومنهم من قال لا تقع لأن حاجة عندك لسيدنا موسى عليه السلام مش قاتل الرجل؟ والخطب النبوي وقت الهجره خلاص هيفرق يبقى تعلم هذا ايه قبل متبع وقبل ايه وممكن طيب الصغ ده كله ده ايه قبل البعثه بعد البعثه عشان نفهم اهو بعد البعثه محسوم الكباب الصغائر قبل البعثه قالوا تقع لانه هو رجل وبشر مش ملك هو ايه وليس ايه بعد البعثه قال ممكن ان تقع منهم بعض الصغائر ولكن تقع عن نسيان او تاويل أو خطأ خلاص تأويل أو خطأ أو إيه؟ إذن إذن نحن لا تكون شكراً هذا يا كل الكلام اللي أنت شاهدوا ذلك تقول له على جميع الأمبياء ما عذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل عصمه من الصباح والكبائل قبل البعثة وبعد ذلك إذا ربنا إذا كان عايزة سببت الشيخ عايز إن سيدنا موسى عايزة ولا متعارف سيدنا, سيدنا عايزة سيدنا موسى أم عفت هو, هو, هو سيدنا موسى النبي أعطقوه أربعون رجم سيدنا موسى هل قتلوا وكذب بس وكذب خارب ديس علي كي أخار خلاص فيه إنه مفاقون خلاص أي لن نفتح في الناس بس الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا عصره من الكباء والصغير قبل اللي بيحصل وبعد إيه الدليل ما الدليل لأن الله عز وجل أمرنا أن نقتني به في كل شؤون قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أصوة الحسن ما قالش عدفين في أخلاقه وفي أعماره في كل أفعال الرسول ما أشياء قد قال في آدم رسول الله في خلق رسول الله في سلوك النبي في كل أفعال رسول صلى الله عليه وسلم طيب الدليل من آية دي إن النبي معصور من الكبار والصغائر ما الدليل يا إخوة لو وقع منه ذن ونحن أو خطأ ونحن مأمرون أن نقتدي به منع من نفسهم؟ لأن ربنا قد قال لكم في الرسول الله قصدهم حسن فيأتي الشارع ينهى عن هذا الفعل يبقى معنا أمرين؟ النهو والأمر في فعل واحد وهذا غير مجائز بالمستحيل إن ربنا يأمر بحاجة في نفس الوقت وينهى عنه هذا مستحيل هذا ماذا؟ يتتحظ عصمه قبل البحثة وبعد ليه؟ وبعد البحثة خلاص يا إخو؟ طيب بالنسبة للأنبياء قالوا مصر إنما ما صور منهم عن تأويل أو اجتهاد أو خطأ في الاجتهاد أو نسيان خطأ في الاجتهاد أو, أو نسيان شوف كده في الصحيحي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الشفاعة يذهب الناس إلى الأنبياء يوم القيامة ليشفع الله عز وجل في فصل القضائف والحساب من إيه؟ يفصب ويقضي بين خلقه فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول إن الله نهان عن الأكل من الشجرة فعصيته نفسي نفسي يباش فعدي الأكل من الشجرة هذا هي معصية وآدم عليه السلام نبي رأس يا قال كرطبي إن كان صدر منهم بعض أخائم فإن الله عز وجل اجتباه وزكاه ومدحهم فصلوات الله وسلامه عليهم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه مصطفى وتاب عليه وهدفه ماذا يقول في بالنقرير؟ فيش كلام ايه؟ وقع في الذنب لكي المولى تبارك وتعالى اجتباه تاب الله عز وجل ايه؟ عليه. وهيضا بإخوتي في الله في الحديث أنهم يذهبون إلى نوح عليه السلام. ايش فعلنا؟ يقولوا انه كانت لي دعوة فدعوتها على قومي. في بعد ان هذا ايه? ان هذا ذنب. وقل ان من نوح عليه السلام انه. إن نوح عليه السلام. سأل ربه في ابنه. جاء الله عزيلا في ولده. لماذا إخوة جاء ربه في ابنه؟ لأن المولى عز وجل وعده أن ينجيه هو وولده وأهله ربنا وعده أن ينجيه, أن ينجيه هو أهل فقال نوح رب إن ابني من أهلي فتوعدتين أن تنجيه أهلي فالمولى تبقى إنه ليس من أهل إنه عمل غير صحيح عمل غير صحيح يعني ليس ولذلك سوف المولى تبارك تعالى جعل بالنسبه انه نسب العقيده والدين اياك يا كما يقول بعض المخلفين والقداسه لا ليس من اهلك يعني ابن زنا ما زنت امراه نبي قط لان لو زنت امراه نبي يا اخو هذا في نبوته لان ممكن امراه كنت تزني ما فيش واحد حينزل عليكم للسلم لكن هذا النبي يوحى إليه من عند الله عز وجل كيف أرضى الله لنبيه من أنبيائه أن تزن امرأة ومع ذلك ويمسكها فرسول قل ما زنت امرأة نبي قاط ليس من أهلك يعني ليس لأهل جعل أهلنا وأهل أهل في قدوة دين خلاص اخوة طيب فيذهبون بعد ذلك إلى من إلى إبراهيم عليه السلم مريم عليه السلام يا إخوة يعتادلوا له لقد كذبت ثلاثة كذبات قال إني سقيم قالوا لما سقيم أنه كان مريضاً بالفعل أو أنه سقيم من, من هذه الأصناع هذا المرض الذي عيده فعل هذا خلاص يا إخوة بل فعله كبير مهام هذا كذب إنما وإيه؟ تقويل إقامة الحجة عليها فعلاه الكبير اسألوا غير الكبير ده من العطة على رسالة من دي كل قصرها خلاص مش يقوه بهذا الأيد الذي يوفد عليه واذاك شفوه؟ في الأبياء يعد هذا دام عند هذا فعل ايه؟ مش في المقدار ارتكبش فاحش فهذا والدام بعين ده واذاك يقوه في الأيضا؟ مثلا ان سيدنا موسى قفل للرجل قبل ايه قبل عيسى عليه السلام في المسند وغيره قال نسك اهل الله ليه طيب قال لاني اتخذت الهه من دون الله هل هو دخل في هذا الفقه فعندي هذا شوف كده ولذلك بص ايه قال ما أن تفسر هذه الذنوب تؤول لماذا؟ قال ابن الحجر إخوة لله وهؤلاء الأنبياء تأخروا عن هذا المقام يعني أن يتقدموا للشفاعة العظيم في الموقف الشديد الرهيب فلا يتناسب له المقام الشفاعة إِلَّا مَنْ سَلِمَ بِكُلِّ ذِلَّةِ زَلَّتِهِ وَهَذَا لِيسَ إِلَّا لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلِّ الْمَسِلِّ الْمَسِلَةِ خلاص إخوة؟ ولذلك وليه محمد؟ إنه رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومس وعودوا عن خلص إجتش من الدرس خلاص؟ وطبعا إخوة الذنب حتى وإن وقع سيقع وإ مغفوراً خلاص يغفر لك الله ما تقدم من ذو ما فيش حد يا ما تقدم وما تأخر مغفور الخصام رمضان عمان حزير وغفره ما إيه ما تقدم وما تأخر للحدي إلى المن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يا إخوة أيضا من اعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا معصومة أحد بعد الأنبياء ما فيش حد معصوم تاني بعد ذلك عشان تيشو الشيعة كلا أقول لك هاي يقول لك الانبياء الـ الـ معصومون عند ولكن الائمه ال12 ها إنما هم معصومون الامام ده معصوم لا يخطئ ولا تعملوا الخطا بالعصمه دي لمن الانبياء فقط اما غير الانبياء يقع منه من ايه ليس معصوم ويقع يثور منه ليه؟ يصدر منه ايه منه الخطا خلاص اخوه ده مش من نفس القاعده طبعا في الصحيحين الحين سألوا الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم يخنز اللح ولولا حواء لم تكن أمثى زوجها قط وفي رواية لم يخبط الطعام ولم يخنز اللح طبعاً إن شاء الله دهيه بكرة ونسلم قادر مع هذا الموضوع وطبعاً عزيزي نرخص تأس اليوم قل إن قضاء الله عز وجل وقدره نافذ لا محالة من وقوعه خلاص؟ ان نفصل بين السبب وبين, وبين القدر السبب من القدر وعلم ان الانبياء جميعا معصومون خاصه اخوه وتكلمنا ايه بدايه الامر كنا عليه السلام في قصه الايه احتجاج عليه السلام موسى وادم عليه السلام دول هياخد درسين معانا في اخر الموضوع ان احتجاج ادم موسى معالم عليه السلام أنت أبونا تخلجتنا من الجنة هل الجزء يجب أن يكون قدر هذا إن شاء الله نعمله درسين بإذن الله لكن آخر في آخر ما ننتهي من هذا ليه؟ من هذا الله سيكون جعلنا وياكم ممن يستمعون القولة يتبعونها حسنا إن شاء الله معاك شكرا الحياة هذا الباب سبحانه وتعالى أشهد الله إلا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم إن شاء الله درس العاص بكرة إذن الله تعالى مع شرح كتاب وصول السنه يا جماعه اللي مش على البشره ايه هي السنه فكونه تقوم يعني انا شويه العكيد جانب يعني هم كانوا انهم كان دله الله عليه قال لك طمان مع الساعه انما